في الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبُهِت الذي كفَر فالله لا يهدي القَلَمَ الظالمين أو كَالَذِي مَرَّ عَلَى ضَرِيَّةٍ وَهِيَ خَامِيَةٌ عَلَى عُرُشِهَا قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله وني حليم يا أيها الذين آمنوا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 والله بما تعملون بصير فيوت أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولا ولستم, ولستم حميد. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفغلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن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 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتراء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف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 لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 وَالْيَكْتُبَ فِي نَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَيِّ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَالْيَكْتُبُ وَالْيُمْلِي الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ وَالْيَتَطِيلَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأبنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتضي الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا بشعها لها ما كسبت وعليها ما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 إن قبلوا دل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو إن الله شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ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 إن الذين كفروا لطوني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم قود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العطاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا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 قل بِخَيْرٍ مِّن من لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا فَيَنزِلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَيَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِقْدَارُهَا رَبُّم مَّدَّدَهَا لَكُمْ ۖ وَلَهُ وَأَزْوَاجٌ مطهرة من اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وطنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عندنا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 فَكَفَّ قُلْ أَسْلَمْتُمْ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ ۚ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أوتوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 أولئك الذين حبضت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وورهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يغلبون قل اللهم مالك الملك تَدْلُ مُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض فالله على كل شيء قدير يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْظَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَتُّلَوْا أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما بضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما بضعت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 قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تُكَلِّمَ النَّاسَ الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.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 ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولكذلك الله يخلق ما يشاء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 بكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنفعكم بما تأكلون وما تكتون تأخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إنكم منين؟ فمصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله ما أطيعون إن الله ربي وربكم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 خلقهم من تراب ثم قال له كُن فيكُن الحق من ربك فلا تكُن من الممترين فمن فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم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 اِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تُحَالُون فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْسِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ما الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ كَفَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُضِلُّنَّكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاكمكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.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 وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ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 ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْبَلَاءَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الغالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفرون